تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء صيد وان اخلف ثقات الله اقنرن وليد كذلك الخروج كذلك فرعون وإخوان نوت وأصحاب الأيكة والقوم تبعوا كل حق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل في لأس ویو سن مو میں بِهِ وَن جاءَ سَكَرَتِ المَوْتِ بالحق ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَأَنُ فِي One day! فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم تم کلک نانی میل خیری مدیم اللہی جان ام في العذاب الشديد